الحمد لله رب العالمين حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال وأحسن الأعمال أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وأشرقت الأرض برسالته بعد ظلامها وتآلفت به القلوب بعد شتاتها وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أرسله الله عز وجل والناس صنفان مغضوب عليهم جفاه وضالون غلاه فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط وتركنا على المحجة البيضاء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 أما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرفة وسك الله هذه الأنفس وأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وإياكم بالحق وأن يجمعنا في الدنيا دائما أبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أحبتي في الله مع ائمة الهدى ومصابيح الدجا تلك السلسلة الجديدة الكريمة المباركة التي نقدمها لابناء الصحوة بصفة خاصة وللمسلمين بصفة عامة للعظة والعبرة من ناحية ولتقديم القدوة الصالحة الطيبة لطربية الأشيال عليها من ناحية أخرى لا سيما بعد فترة التغريب الطويلة التي مسخت الهوية ولوثت الفكر وزعزعت الانتماء فتعالوا بنا لنعيش اليوم مع شاب ثالث بعدما عشنا في اللقاءين الماضيين المباركين مع معاذ بن جبل ومصعب بن عمير رضي الله عنهما تعالوا بنا اليوم أيضا لنعيش مع شاب آخر مع فتى صغير نقدمه اليوم قدوة للعلماء وللدعاء ولطلبة العلم نقدمه لهؤلاء قدوة طيبة ومثلا أعلى أحبتي في الله إن العلماء ورثة الأنبياء فهم مصدر النور وينبوع العلم ومعين الحكمة إنهم الشموع التي تحترق لتضيئ للأمة طريق نبيها صلى الله عليه وسلم إن العلماء أطباء القلوب المريضة والنفوس الجريحة والعقول الشاردة إنهم إنهم وعي الأمة المستنير وفكر الأمة الحرف وقلب الأمة النابض بالحياة. ولا تزال الأمة حية بحياتهم من تموت الأمة بموتهم وذهابهم كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى بقعالم اتخذ الناس رؤوسا شهالا فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لذا فما الفخر إلا لأهل العلم ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففس بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتا وأهل العلم أحياء ومن ثم رفع الله شأنهم وأعلى الله قدرهم وأجل الله منزلتهم فقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ونحن اليوم على موعد مع إمام العلماء نحن اليوم على موعد مع إمام العلماء وسيد الأتقياء فخر الفخار وبدر الأخبار إنه فتى الكهول صاحب اللسان السؤول والقلب العقول إنه الطاهر الزكي الصادق الوفي إنه مبين التنزيل ومفسر التأويل إنه حبر الأمة وترجمان القرآن الذي قال عنه الفاروق عمر رضي الله عنه إنك في فتياننا وجها وأحسنهم فهما وأفقههم في كتاب الله عز وجل إنه الفتى الذي قال في حقه سعد بن أبي وقاسم رضي الله عنه ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع علما منه ولقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقربه ويدنيه ويسأله إذا عرضت له المسائل وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار إنه الفتى الذي قال عنه عبد الله بن مسعود لو أترك هذا الفتى أسنانا ما عشره منا أحد إنه الفتى الذي قال عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إن هذا الفتى هو أفقه من بقي بما أنزل الله على محمد إنه الفتى الذي قال عنه مسروق بن الأجد رحمه الله قال مسروق كنت إذا رأيته قلت هو أشمل الناس فإن طقق قلت هو أقصف الناس فإن تحدث قلت هو أعلم الناس إنه ابن عباس إنه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما تعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش مع هذا الفتى الكريم المبارك. وأعيرون القلوب والأسماع لتسمع العجب العجاب فلقد كاد عقلي أن يطيش وأنا أدرس من جديد سيرة هذا الحبر وهذا العلم وأقر بأننا لا نعرف عن حياة هؤلاء الأبرار إلا القليل هذا الفقى أسلم قبل العشرة من عمره انتبه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا الفتى قد شاوز الثالثة عشرة من عمره ماذا ماذا أقول أقول إنه أسلم قبل العاشرة وتوفي أستاذه ومعلمه وحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا الفتى المبارك قد جاوز الثالثة عشرة من عمره يا سبحان الله فكيف حصل هذا العلم وكيف أصبح هذا الفتى حبر الأمة وترشمان القرآن ولم لا؟, لا وهو لم يضيع يوما واحدا من أيام طفولته الزكية الواعية الناضجة بدون أن يجلس وأن يشهد مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المجالس التي كان ابن عباس رضي الله عنه يخرج منها وقد حفظ عن ظهر قل كل كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أيها الأحبة لقد كان هذا الفتى ملاسما للنبي ملاسمة عجيبة لم يفارقه ابن عباس ينظر إليه بعينيه ويجله بقلب قلبه ويراقبه في كل حركة وسكنه ويحفظ عنه بقلب عطول ويسأله بلسان ذكي حكيم سؤول بل ستعجبون أشد العجب إذا علمتم أن هذا الفتى كان يريد أن يلازم النبي في فراشه عند النوم نعم فلقد كان ابن عباس وهو الفتى الصغير يذهب إلى بيت خالته ميمونة سوج النبي صلى الله عليه وسلم ويختار الليلة التي يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليبيت عندها أتطرون هل ذهب معباس ليناب كلا والله وإنما ذهب ليقضي الليل يقضى ليراقب النبي في كل حركة وسكنة ليتعلم من رسول الله والحديث في البخاري ومسلم يقول ابن عباس بدت ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قالته يقول فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله وأهله في طولها ينام مع النبي في فراشه ولكنه والله ما ناء وما غفلت عيناه طرفة عين لأنه ما ذهب لكي ينام يقول فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في قولها يقول فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده تنظر إلى المراقبة الشديدة ما نام فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده وهو يتلو عشر آيات من خواتيم صورة آل عمران من أول قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قرأ النبي الآيات ثم قام يقول ابن عباس ثم قام إلى شن معلقة أي إلى قربة ماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوه ثم قام فصلى لي يصلي لله جل وعلا اسمعوا ماذا قال فتى الكهول قال ابن عباس رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله ثم ذهبت فوقفت إلى جنبه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وأخذ أذن اليمنى بيده يفتلها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 أسمعتم إلى هذا الوصف الدقيق أيها الأحباب وفي رواية الإمام أحمد يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترشمان القرآن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فصليت خلفه فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم بيدي حتى جعلني حذاءه أي جعله إلى شواره يقول فلما أقبل النبي على صلاته خنست أي تأخرت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف النبي من صلاته قال ابن عباس ذلك الفتى الميمون المبارك قال ما شأني أجعلك في حذائي فتخنس أجعلك في حذائي فتتأخر أتدرون ماذا قال هذا الفتى الكبير قال يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي في حذائك وأنت رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي في حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله عز وجل قال ابن عباس فعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فدع الله لي أن يزيدني علما وفهما فدع الله لي أن يزيدني علما وفهما وفي صحيح البخاري في كتاب العلم يقول ابن عباس رضي الله عنه ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى صدره ضمه الحبيب في صدره صلى الله عليه وسلم ودعا له الحبيب وقال اللهم علمه الكتاب وفي صحيح البخاري في كتاب الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا ايماء ليتوضأ به فوضعت له وضوءا فلما خرج النبي من الخلاء سأل من وضع هذا انظروا الى الفطمة الى الفهم الى الفقه الى العلم وهو الفتى ابن الثالسة عشرة من وضع هذا فلما احضر النبي ان الذي وضعه ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ البخاري اللهم فقهه في الدين وفي روايه احمد وابن حبان والطبراني قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل واستجاب الله لدعوات رسوله نعم استجاب الله دعاء المصطفى لابن عباس فكان فقيها في الدين وحضرا لأمة سيد المرسلين وترجمانا لكتاب رب العالمين وغواصا بارعا يستخرج من الجواهر والدرر الثمين وحافظا متقنا لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ولست متوقفا أمام كل موقف من المواقف لأقول ينبغي علينا أن نأخذ من الموقف كذا وكذا وإنما أدعو المواقف لتتحدث بنفسها عن نفسها ولنعمل عقولنا وأفكارنا ولنغوص بقلوب حية إلى داخل وأعماق هذه المواقف لنستخرج منها جواهرها ودررها ولما كان ابن عباس كذلك من فطنة وحدة ذكاء وحفظ وفهم وحب وادباع أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا وقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجنى وتولاه النبي بالعناية والرعاية حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفه خلفه على ظهر دابة واحدة وهذا دليل حب كبير يرتفه النبي على ظهر دابته التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم ويبذل له الوصايا الغالية ليبين له النبي المنهج وليحدد له النبي الطريقة وإن من أعظم هذه الوصايا ومن أغلى وأجل هذه الوصايا ما رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما وقال الترمذي حسن صحيح واسمعوا إلى هذه الوصايا الغالية أيها الأحبة فإننا في أمس الحاجة إليها يقول ابن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا هلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك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 تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يا لها والله من وصايا غالية ورحم الله الإمام ابن الجوزية حيث قال في كتابه القيم صيد الخاطر قال اطلعت على هذا الحديث فكاد عقلي أن يطيش فأذهلني وكدت أطيش ثم قال فوأسف للجهل بهذا الحديث ولقلة الفهم لمعانيه إيوالله إنها وصايا تحتاج منا إلى وقفات لا شيما في هذا العصر وفي هذا الوقت في وقت انطفأت فيه شمس العقيدة في كثير من بلدان المسلمين. وذبلت فيه شعلة التوحيد. بل وذبحت العقيدة على ايد الكثيرين من ابنائها. ممن يتسمون بالمسلمين الذين يذبحون لغير الله ويسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله ويذبحون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله ويحكمون غير شرع الله جل وعلا بل ومنهم بل ومنهم من زعم أن للكون أقتابا وأوتادا وأبدالا تصرف أموره وتدبّر شؤونه والله جل وعلا يقول قل إن الأمر كله لله بل ومنهم بل ومنهم من قال بملئه فعليكم بأصحاب القبور وأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور فأين العزيز الغفور الذي يقول جل وعلا وإن الله الله لا نبي ولا ولي وَأَيُمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَيُمَسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ ذَوَاتِ الْأَرْضِ وَإِلَى بَعْضِ قُوَى الْأَرْضِ وَاسْتَغْنَى يَقِينُهُ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ يَقِينِهِ بِخَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا الناس ضرب مثل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 وإنما اطرع واسأل الله جل وعلا الذي يسمعك وإذا استعنت فلا تستعن بنبي ولا بولي وإنما استعن بالله جل وعلا صاحب العون والمدد وحده إذا سألت فاسأل الله وإذا استحلفت فاستعن بالله وإذا ذبحت فليكن ذبحك لله وإذا نذرت فليكن نذرك لله وإذا حلفت فليكن حلفك بالله وحذاري أن تطوف بقبر ولي صالحا كان أو كان غير ذلك وإنما الطواف ببيت الله كما أمر فليطوفوا بالبيت العتيق لام الأمر وكن على يقين أن الضر والنفع بيد الله وأن الأمر كله لله وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ما أحوجنا إلى هذه الوصية إلى تصفيه العقيدة مما علق بها من شوائب الشرك إلى تصحيح التوحيد إلى صدق التوكل واليقين في العزيز الحميد جل وعلا والحمد لله قد شرحنا هذه الوصية بالتفصيل قبل ذلك في ضروسنا في هذا المكان نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص وأن يحيينا عليه وأن يخدم لنا به عند الموت وأن يبعثنا في زمرة الموحدين إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وراح ابن عباس رضي الله عنه يسابق الزمن لتحصيل ما فاته من تعلم وسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح يجلس بين آدي الصحابة ويسأل الصحابة عن كل شيء حتى قال كنت أسأل في الأمر الواحد أكثر من ثلاثين صحابيا من أصحاب رسول الله والنسخ السمع إلى هذا الفتى المبارك ليعلمنا كيف يكون طلب العلم كيف يكون طلب العلم يا أبناء الصحوة يقول ابن عباس والأثر رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي وأورده الحافظ ابن حجر الهيثمي في المجمع وعزاه إلى الطبراني وقال ورجاله رجال الصحيح ورواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح يقول ابن عباس رضي الله عنه قلت لفتا من الأنصار هل من بنا نسأل أصحاب رسول الله فهم اليوم كثير فقال الرجل الأنصاري وأعجبا لك يا ابن عبهس أترى أن الناس يحتاجون إلي وفي الناس من أصحاب النبي من ترى يقول فترك السؤال وانطلقت أنا انطلق إلى الرجل يبلغني عنه الحديث فأتيه في وقت مقيله أي وهو نائم في وقت القيلولة فأتوسّد رداءي على بابه لا يطرق الباب وإنما ينتظر ليخرج إليه العالم إنه الأدب والإجلال والإكبار الذي ضاع إلا من رحم الله جل وعلا فأتوسّد رداءي على بابه فتسفي الريح علي الثراب وأنا نائم أنتظر حتى ينتهي من مقيله فيخرج إلي فيراني نائما على عتبة داره فيقول يا ابن عم رسول الله ما الذي جاء بك هل لا أرسلت إلي فآتيك فيقول كلا أنت أحق أن آتيك أنت صاحب العلم أنت أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث أو عن المسألة فأتعلم منه ثم أنصرف ونقال ما كان يذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ورضاه ليتعلم منه حتى أحب خبا حبا شديدا وأجله إجلالا عظيما حتى خرج زيد بن ثابت يوما ليركب دابته فأصرع هذا الفتى المؤدب. وطالب العلم المهذب إلى دابة زيد بن ثابت ليأخذ بركابها بها ليسحب له الدابة فقال زيد بن ثابت لا تفعل يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا فقال زيد بن ثابت أين يدك أريني يدك يا ابن عباس فيمد إليه يده وهو لا يدرم الأمر فيأخذها سيد بن ثابت ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا إنه الحب والإجلال من المعلم وطالب العلم إجلال وتوقير من طالب العلم لأستاذه ومعلمه وحب وإكبار من المعلم لتلميذه الذكي النقي التقي النجيب الصغير الكبير رضي الله عنه وأرضاه وبلغت حدة ذكائه وفطنته أيها الأحباب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختاره عضوا من أعضاء مجلس الشورى وفي المجلس شيوخ بدء من المهاجرين والأنصار العمالقة الفحول الكبار يختار من بينهم ابن عباس ذلك الفتى الذي لم يكن في هذا الوقت قد بلغ العشرين من عمره حتى أن بعض الشيوخ من المهاجرين والأنصار وجدوا في أنفسهم ومنهم من قال لعمر يا أمير المؤمنين لما تدخل علينا هذا الفتى ومن أبنائنا من يكبره فقال عمر بن الخطاب هو من حيث علمتم وأراد عمر بن الخطاب أن يريهم لماذا أدخل ابن عباس رضي الله عنه يقول ابن عباس فأدخلني يوما دعاني وعلمت أنه ما دعاني إلا ليريهم والحديث في صحيح البخاري فجلس ووجه الفاروق سؤالا وقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أقول إن الحديث في صحيح البخاري فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إن فتح الله علينا ونصرنا وسكت البعض الآخر فقال عمر أتقول بهذا يا ابن عباس؟ قال لا لا أقول بهذا قال فماذا تقول؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه ذلك ملفت الميمون قال أقول إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه انظروا إلى الفهم الدقيق أقول إنها أشل رسول الله أعلمه الله إياه فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما قد علمت يا ابن عباس يا سبحان الله إنه فتى الكهول كانت هذه العبارة عبارة عمر إذا رأى ابن عباس قال ذاكم فت الكهول ذل لسان السؤول والقلب العقول وبلغت منزلته في قلب عمر أنه قال عمر قال لا يلومني أحد في حب ابن عباس لا يلومني أحد في حب ابن عباس ولذا لما رأى العباس والده هذه المكانة العظيمة الكبيرة لولده عند أمير المؤمنين وعمر رضي الله عنه قال يا ولدي إني أرى لك مكانة عند أمير المؤمنين فاحفظ عني ثلاثة علموها لأبنائكم ينبغي أن نتعلمها أولا وأن نعلمها أبناءنا فاحفظ عني ثلاثة لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحد، ولا يجربن عليك كذبا هذه بيئة ابن عباس التي عاش فيها وترعر، وصية في أول الأمر من رسول الله وحرص وحب ودنو من عمر ووصية أخرى بل ووصايا من العباس الذي كان يقول عنه النبي إن عم الرجل صنو أبيه لا تفشين له سر ولا تغتابن عنده أحد ولا يجربن عليك كذبا وظلت عباس ملازما لعمر محببا له حبا شديدا ومقربا له عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى نام عمر بن الخطاب على فراش الموت بعدما طعنه المجوسي أبو لؤلؤه ولآخر لحظات عمره يدخل عليه ابن عباس رضي الله عنه ليزيل ابن عباس الجزع عن عمر ويقول له والحديث في صحيح البخاري يا أمير المؤمنين لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عن راب ولقد صحبت صاحبه أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عن كراب ثم صحبت صحبهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عن كرابون فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ابن عباس أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما هو من من الله به عليه وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما هو من من الله به عليه وأما ما ترى من جزعي فإنما هو من أجلك ومن أجل أصحابك ثم قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لفتديت به من عذاب الله قبل أن أراه وفي رواية ابن سعد في الطبقات لما قال ابن عباس قولته قال عمر أجلسوني فأشلسوه فنظر إلى ابن عباس وقال أعد علي كلامك يا ابن عباس فأعاد ابن عباس كلامه مرة أخرى على عمر فنظر عمر إليه وقال أتشهد بذلك يوم, يوم القيامة عندما تلقى الله عز وجل أتشهد لي عند الله بهذه الشهادة قال ابن عباس نعم ففرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة تلميذه الذكي النقي العبريك هكذا أيها الأحبة عاش ابن عباس حريصا على العلم ساعيا إليه بالإعظام والاجلال لأساتذته ومعلميه وبحرصه وجهده وبذله لطلب العلم حتى صار حبر الأمة وترشمان القرآن وكيف نتحدث عن ابن عباس وعن علمه وندعو تلكم المناظرة العجيبة الرهيبة بين ابن عباس وبين الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه اسمعوا وأختم بها هذا اللقاء اسمعوا إلى هذه المناظرة الرائعة الذكية العبقرية بين هذا الحبر وهذا العلم وبين الخوارج الذين خرجوا على علي وكفروه بحث علي بن أبي طالب عمن يقيم عليهم الحشة ويقارعهم البرهان بالبرهان ويبين لهم الحق فلم يجد علي سوى حبر الأمة وترجمان القرآن وانطلق ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارش فرحبوا به وأكرموه وقالوا ما الذي جاء بك يا أبا العباس قال جئت أحدثكم فعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلموا الناس بتأويله فقال بعضهم لا تحدثوه فإنه ممن نزل فيهم قول الله بل هم قوم خصمون وقال بعضهم والله لنحدثنه فإن كان معه الحق اتبعناه فقال ابن عباس رضي الله عنه ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخوارج ننقم عليه ثلاثة فقال ما هي قالوا الأولى أنه حكم في دين الله الرجالة والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله وأما الثانية إنه قاتل مقاتليه أي في موقعة الجمل ولم يسلب منهم سلبا ولم يأخذ منهم غنيمة فلئن كان كفارا فلقد حلت له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم وأما الثالثة فإنه رضي عند الحكم أن يتنازل عن صفة أمير المؤمنين وإن كان قد تنازل عن صفة أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين هذه هي الحجش البلهاء الواهية وانبرى حبر الأمة وترجمان القرآن ليفند هذه الأهواء المضلة وقال لهم أرأيتم لو قرأت عليكم من كتاب الله ولو حدثتكم بسنة رسول الله ما لا تنكرون أترجعون قالوا اللهم نعم فقال ابن عباس رضي الله عنه أما الأولى أما قولكم إنه حكم في دين الله الرجال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 أم تحكيمهم في أرنب ثمنه ربع درهم فتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أو لا أم تحكيمهم في أرنب ثمنه ربع درهم أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قال أما الثانية تقولون بأن عليا قاتل مقاتليه في موقعة الجمل فلم يصف سبيا ولم يأخذ غنيمة فقال ابن عباس أكنتم تريدون أن يأخذ علي بن أبي طالب عائشة زوج رسول الله أم المؤمنين سبيا وأن يأخذ أسلابها غنائم فأسكف في أيديهم أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قال وأما الثالثة تعيبون على علي أنه تناسل عن أن يكتب أمير المؤمنين حتى ينتهي التحكيم فاسمعوا فلقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ليكتب كتابا بينه وبين قريش فقال النبي اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال مبعوث قريش والله لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك وإنما اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله قال ابن عباس وكان رسول الله أفضل من عليه أخرجت من هذه قالوا اللهم نعلم فعاد منهم عشرون ألفا وبقي أربعة آلاف عادوا إلى الحق وإلى الرشق وإلى الصواب على أيدي هذا الحقر وهذا العلم الذي ملأ الدنيا علما ونشر علمه على الدنيا وروا بيها وانتشر عبير علمه على الآفاق إلى يومنا هذا إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستمنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعرف فيا أيها الأحبة وفي عامه الحادي والسبعي يدعى ابن عباس للقاء رب العالمين وتشهد مدينة الطائف مشهدا لم تره من قبل فلقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء خبرا عجيبا وذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وذكره الإمام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه ابن حجر إلى الطبراني وقال ورجاله رجال الصحيح خبر عجيب أيها الأحباب ذكروا فأنه لما مات ابن عباس رضي الله عنه وحملوه في النعش وخرجوا رأوا طائرا عجيبا لم يرى على مثل خلقته جاء فدخل نعش ابن عب... عباس رضي الله عنه ولم يرى خارجا منه ولما دفنوه ووضعوه في قبره تلي على شفير القبر آية لا يطرا من تلاها ألا وهي قول الله جل وعلا يا أيتها النفس إن ارجعي إلى ربك راضية مرضية رضي الله عن ابن عباس وصلى الله على أستاذه ومعلمه وجمعنا الله بهم في دار كرامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك مولاه اللهم هيئ لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر أنت ولي ذلك مولاه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا اللهم خذ بأيديهم إليه اللهم وفق لات أمورهم وحكامهم للعودة إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والتمكين الموحدين اللهم أقم علم الجهاد واقمع الزيغة وأهل الفساد يا رب العالمين اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم أحبتي في الله أكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمرنا الله جل وعلا بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا وما كان من توفيق